الحمد لله وحده وصلاة والسلام على من لا نبيه بعده محمد صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل ده المجلس الثاني في يعني نوع من أنواع المدرسات السريعة لصورة المائدة مفروض ان الأخوات حفظوا صورة المائدة وده يعني نوع من أنواع ان احنا نستحضر الصورة أي من راجع نحاول نربط بين الآيات حاول نعيش بال القرآن من خلال صورة المائدة نحن نزود على مسألة الحفل كلمنا المرة اللي فاتت عن موقع صورة المائدة في ترتيب المصحف جات بعد البقرة وقال عمران ونساء وجات صورة المائدة تخيلنا ان كان ذا احنا بنقيم دولة والدولة دي بتمر مراحل وان صورة المائدة هي اخر المراحل المكملة البناء الدولة سواء في العلاقات الخارجية علاقات الولاء والبراء في صح التعبير او في صح التعبير يعمل العلاقات الخارجيه اللي بتعبير القراني وبتعبير الشرعي الولاء والبراء كيفيه التعامل سواء في الداخل مع المنافقين او في الخارج وهنجد ان المنافقين بيظهروا في الصور المدنية لكن مع كل صورة بيظهروا فيها بيكون ليهم ضوء معين يعني مثلا في صورة النور في الدور بتاعهم لان سوره النور ومن معانيها العفاه وان المجتمع اللي فيه عفاه بيبقى مجتمع كانه منور منور يعني والمجتمع اللي منتشر في الفواحش مجتمع مظلم لا يرضى بالله فبيبقى دور المنتهكين زي بصوره النور اشاعه الايه الفاحشه معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم في سوره البقره ليهم دور في سوره المنافقون لهم دور في الجزء الثاني هنا سلطة الأحزاب لهم دور هنا سلطة ماذا لهم دور أيضا مختلف التشكيك في الحدود الموالات أعداء الله سبحانه وتعالى في المنافقين في كل كائن المنافقين في كل مرحلة من المراحل بيبقى لهم دور معين وكان في يعني درس كان محاولة لاستقصاء أمتى بيظهر المنافقون متى نبصر المنافقين طيب المرة اللي فاتت توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى اي واحد وخمسين يا ايوه الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومي يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ياريت الناس جاهز المصاحف عشان هنحاول برضو نمر مرور سريع كده زي ما عملنا في النص التاني من الدرس اللي فات هنمر كده سريعا على السور وزي ما قلنا ان مدرسة صورة المائدة تحتاج جلسات وجلسات يعني والتفسير افاضت في صورة المائدة احنا بنحاول نعمل يعني اطلالة سريعة كده على صورة المائدة وخاصة على المعاني العامة الاساسية اذا ركزت عليها صورة المائدة طيب يا ريت الناس تجهد كده بالمصاحف على الاية 51 كله جاهز. طيب الاخر حاجة توقفنا فيها بعد ما تكلمنا عن نقل الميثاق والعهد من بني اسرائيل الى المؤمنين وان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نكرر تجرية بني اسرائيل وان اخطر شيء عملوه بني اسرائيل التحاكم الى غير الكتاب الله سبحانه وتعالى واعرضوا عن ذلك فكان الختام اللي توقفنا عنده أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون أي خسين وإن الحكم بما أنزل الله عزال يحتاج الى يقين ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون يحتاج الى يقين بعد كده نداء يا أيها الذين آمنوا بدأ نداء لأهل في كيفية لا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض قيل ان اليهود يتولون اليهود او ان النصارى يتولون النصارى ده قوس وفي قول ثاني ان اليهود والنصارى يضعون ايديهم مع بعضهم ضد المسلمين وسبحان الله هذا ما نراه الان يبقى بعضهم بعض اليهود اليهود والنصارى يتولون النصارى أو إن الاثنين بيتولوا بعض ضد اهل الايمان ويجتمعون يعني كما تتداع الأكلة إلى على أهل الإيمان. فبيخبرنا الله عز وجل إن عامة وفي هذه اللحظات تحديدا يعني في لحظة التداعي أو عامة ومن يتوله منكم فإنه منه لكن اللي بيتولههم في لحظة إنهما بيتولوا بعض ضد أهل الإيمان بما شد إجراما لأنه كأنه بينتهز لحظات ضعف أهل الإيمان ولا يقف بجانب الإيمان في وقت الحاجة إليه ويعرض عنه ومن يتولهم منكم فإنه منه طبعا العلماء لما تكلموا ولانيه تولهم منكم فإنه منهم هل الايه المقصود منها التخويف يعني موالاه اليهود والنصارى هل ان يتقال انه اصبح منهم اي من اليهود والنصارى كلمه مرعبه هل المقصود التخويف دي من ديم الوعيد العامه ان هو يخوف ولا هل فعلا بيكفر وبيصبح من اليهود والنصارى العلماء فصلوا واختلفوا بمساله ما هو الولاء المكفر يعني ايه الحد اللي يتولى لما مسلم يتولى اليهود والنصارى يصبح بذلك كافر حقيقه فرنا استلف هل يشترط ان وليهم على الدين اي ان يحب دينهم ويبغض الاسلام وان يكون ده منافق يظهر الاسلام لكنه يبغض الاسلام ويتمنى ارتفاع دين اليهود والنصارى على المسلمين أو يتولهم بالعمل حتى ولو ليس على الدين أن يقاتل في صفوفهم ضد أهل الإيمان مشاهد العلماء هنا فصلوا ومن أراد أن يرجع يرجع في التفاصيل ويشوف ترجحات لعم الطبري أو لابن معطية في مسألة من يتولهم منكم فإنه من إن الله لا يهدي القوم الظالمين هو بيظلم نفسه وبيظلم أهل الإيمان فلن يوسق للهداية أبدا وكأنه العزو بالله من علامات الختم على القلوب كثرة مولات اليهود والنصارى لا يوفق لهداية والعاذ بالله ربنا سبحانه وتعالى بعدما قال لنا الأمر ده يا أيها الذين أمانوا لا تتاخذوا اليهود والنصارى والنصارى أولياء قال لنا أن في ناس مش هتسمع كلام فبيخبرنا الله عز وجل حتى لنتعجب ويخبر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعجب بيقوله هتشوف بعينيك ناس فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فترى الذين في قلوبهم مرض دي شرحناها في درس ماذا نبصر المنافقين ان اللي في قلبه مرض المرض ده داخلي في القلب احنا مش شايفينه لكن احيانا بتظهر علامات يعني بالرغم ان ربنا بيقول في قلوبهم مرض يعني المرض جوه احنا مش شايفينه لكن هتظهر عليه علامات تخلينا نكتشف فلان ربنا جاب كلمة ايه طرا الذين في قلوبهم مرض ظاهروهم التضاد يعني ازاي اشوف غنيه وقلبه مرض ربنا قال بعدها ايه يسارعون فيه مش هيعرف يخبي مدى الهلع والجزع الذي بداخلي وهو بيجري نحية اليهود والنصارى إذن هذه قد تكون مرحلة من مراحل تكالب اليهود والنصارى على أهل الإيمان ما قلنا أحد معاني بعضهم أولياء وبعض إن هذه أحد مراحل تكالب اليهود والنصارى على أهل الإيمان وقلنا دي في مراحل نشوء الدولة والدولة بتكبر وبدأ تتسع وبدأ لها علاقات خارجية فهين اليهود النصارى بيحقدوا وبيحسدوا على اهل الايمان فيحربوهم فوقف اللحظات دي بينبهر بقوة اليهود النصارى ويتاجه اليه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه وما قالش يتولونهم ما قالش ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تتخذوا اليهود والنصارى فربنا ما قالش فترى الذين في قلوبهم مرض يتولونهم قال ده مش بس يتولاهم ده بيسارع مش اليهم يسارع فيهم وكانه منهم ولكن يتمنى الدخول اكثر يعني يسارعون فيهم هو كانه واحد فيهم يعني كانه جواهم كانه اصلا هو واحد منهم وكمان عايز يقترب من المركز بالعد والله عايز يقترب منهم اكثر واكثر شوف كلمه يسارعون ومش يسرعون كمان يسارعون بيبذل ويتكلف ويجاهد ويتذلل ويتقرب ويقدم القربان لهم يسارعون فيه ولما سواء يقول هذا بلسانه أو, أو في قلبه يقولون نخشى أن تصيبنا دائما عدم الثقة في قدرة ربنا سبحانه وتعالى أو منهج السلامة إنه دايما عايز إيه بيبحث عن الـ الـ الفريق الأقوى وبيشجعه هو ليس لديه عقيدة هؤلاء المنفقون العزو بالله فيقول الله عز وجل هو راح هناك عشان يكسب فربنا بيقول فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصلحوا على ما اسروا في افسه مدمين عندا على هذه الخطوة لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان العقبة تكون لاهل الامان ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم مش دول اللي كانوا بقولوا ان هما معكم لكن كانوا بيقولون ده قبل وقت الصدعات قبل وقت المشاكل بيقولون لكن تات الفتن لتظهر هؤلاء ما كان الله يظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فيقولون أهل الإيمان أهل الإيمان هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين إذن هذه المولاة التي تولوا فيها هؤلاء المنافقون تولوا اليهود والنصارى أحبطت أعمالهم ولعزوا بالله جعلتهم كفارا كانت مولاة مكفرة اتجه إليهم بقلوبهم نصروا دينهم بغض الإسلام ذهدوا في الإسلام ذلك قال الله بعدها يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم أي هؤلاء المسارعون أبشروا سوف يبدلكم الله خيرا منهم لا تحذن على من يذهب فإن الإسلام ينفث هذا الخبيث ويرفضه يعني الإسلام دين فحي المنافق والخبيث لا يتحمل البقاء فيه فيخرج منه زي من النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة كده مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها فكذلك الاسلام يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم إذن المواصفات اللي جايه دي هؤلاء لم يحققوها فاستبدلهم الله المواصفات عشان يفضل داخل هذه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، اعزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاه. كم يحبهم يحبونه واحد. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. مين؟ يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لوم سواء تبقى, تبقى ثلاث أو أربعة أوصاف. طيب. الطبيعي الأيات بتتكلم على لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بتتكلم على الولاء والبراء المولاء والمعاداء بالمناسبة في كتاب جيد اسمه المولاء والمعاداء لباحث اسمه الجلعود المولاء والمعاداء في الشريعة الإسلامية كتاب جزئين كتاب جيد ممكن اللي عايز يستفيس في مسألة الولاء والبراء يرجع إلى هذا الكتاب الكتاب ال... هو اسمه صعب شوية الباحث اسمه مش فاكر ايه الجلعود هكتبه لكل وقتي هو جزئين الكتاب اه اه بسيط يعني وحتى لغة ولغة إيه تربوية إيمانية فكرية بسيطة يعني اللغة بتاعته مش علمية شرعية صارمة لذلك هو مستفيد في الكلام هو بيكثر من النقلات عند المفسرين مستفيد في أبحاث أضيق مختصرة لكن بتبقى أفعب شويت ممكن في آخر, آخر الدرس اللي عايز كتب خاصة في مسائل ولا براء أو غيرها ممكن نشير إليه نرجع تاني السياق بيتكلم على السياق بيتكلم عن ياريت اول لما صوت يقطع الناس تتنبهني وبرشاته <تصفيق> وياريت لما حد يشير ان صوت قطع وهو موجود ياريت الناس ايه بتتعرف ان الاشكالية عنده بس مش عندي طيب السياق بيتكلم عن الولاء والبراء او المولاء والمعادات كان متوقع ان الصفة اللتي يا ايها الذين امانوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم اذنك سلة عالمين عايزها كافين وبس لان هي دي مطلوب انهم يحققوها اللي هي لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء يعني ثاني سياق الايات لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعد كده ربنا بيقول في ناس ما سمعتش الكلام بعد ربنا اللي ما سمعش الكلام غير ويسمع الكلام الكلام اللي بيتصنع هذه الذل على المؤمن على الكافرين. فكان المتوقع دي بس لكن ربنا جاب صفه وجاب بعدها تحقيق هذه الصفه أي اللي هي على المؤمن على الكافرين يستلزم قبله صفة ثم سوف يستلزم بعد تحقيقه صفة تاني أذل على المؤمنين عزة الكافرين عشان الإنسان يحققها كويس محتاج يحقق إلا قبلها إن, إن يحب ربنا جدا وان ربنا يحبه لما يحب ربنا جدا يحب يحبت من يحب الله لما واحد رأينا وأبغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الايمان الولاء والبراء ده مبني على حب الله اصلا مش نفسنا مش أنا بنفس منه أو هو بداييني لا لأن أنا أحب ربنا جدا فبالتالي أحب الذي يحب الله وأحب الذي يطيع الله حتى لو مفيش شخصية. وأبغض الذي يكفر بالله من يفضرك. فبالتالي حتى لو بيني وبينه مصالح مادية لكن انا برضو بغضه في الله لانه هو بيكفر بالله فاذا تحقيق الولاء والبراء كما يحبه الله عز عزل بيجي بعد ما الانسان يحب ربنا جدا فلما يحب ربنا جدا وربنا يحبه يعرف حقا الولاء والبراء طيب ليجت بعدها صفة تانية ربنا بيقول لنا من لوازم تحقيق هذه الصفة في الواقع الجهاد ما طالما في ولاء وبراء هيترتب عليه جهاد موجوده اللي عند طيب طالما في ولاء وبراء طالما فيه ادله على المؤمنين وعزة على الكافرين ده يستلزم بعده يجاهدون في سبيل الله تاني وضحت يبقى كان السياق كان السياق بيتكلم عن هذه اللي عن الولاء والبراء ربنا طلب مننا لا تتخذوا اليهود والنصارى وليا. فربنا بيقول لنا في ظروف هتحصل نوع من أنواع الاستضعاف نوع من أنواع التكالب واليهود والنصارى يتكالبون عليكم في اللحظات دي هترهون اليهود والنصارى ربنا علينا دول هيتم استبدال فسوف يأتي الله بيقوم اللي جاي فربنا بدل ما يقول أذل العنوين عجزة الكافرين بس قال قبلها صفة وقال بعدها صفة إذن الولاء والبراء لازم هيترتب عليه الجهات في سبيل الله ودايما أي تضحية الناس بتلوم عليها دائما الناس من شدة تعظيمهم للدنيا يلومون المضحي لدين الله دائما الناس من شدة تعظيمهم للدنيا يلومون المضحي لدين الله فربنا بعد ما قال يجاهدون في سبيله الله قال بعدها ولا يقافون لوم تلائم لأن اللوم يزداد عليهم كثيرا بعد جهادهم في سبيله. خلاص طيب إذن في النتيجة آية 55 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي خاضعون لله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أصبح للمؤمنين حزب تحزبوا على شيء وأصبح في حرب تحقيق الولاء والبراء أن يوالي الإنسان أهل الإيمان, أن يوالي الإنسان أهل الإيمان وأن يتبرع من المشركين ده يؤدي إلى أن بيحصل معسكرين معسكر لأهل الإيمان ينتمي إليه المؤمنون ومعسكر للمشركين يبتعد عنه أهل الإيمان ويحصل بينهم حرب والنتيجة أن حزب الإيمان ذلك كلمة حزب الله جات في القرآن مرتين مرة هنا سورة المعيدة ومرة سورة إيه نعم في صورة المجادلة أو المجادلة أيضا جاء في نفس السياق في سياق الولاء والبراء لا تجد قوم يؤمنون بالله يوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أيضا في قضية الولاء والبراء يبقى إذن إمتى يتحذب أهل الإيمان في حزب واحد بس ما يتفرقوش لما يزبط الولاء والبراء كويس إنما لما تجد المسلم يطعن في أخو المسلم بيتبرع منه بأسباب لا تستلزم البراء وتجده بيتولى أعداء الله اعرف ان الأحزاب المسلمين هيتفرقوا مش هيبقوا حزب واحد عشان أهل الإيمان يبقوا حزب واحد وينتصروا يزبطوا جدا الولاء والبراء وامر صعب يقول لك اكره خوك ده عمل معصية اكره والتنازع وتجد إنسان يدعي انه تبرأ من اخيه المسلم بسبب معفوية ثم خطيرة جدا فان كل اهل الايمان حزب انسى الله يعني لجماعهم ربنا مش مصالح معينة حزب الله اللي جماعهم ربنا وعشان ينتصر لازم يحقق ثم ربنا يخبرنا سبحانه وتعالى انهم لن يتوقفوا وإنما يحاربون بكل سلاح ومن أهم أسلحتهم الاستهزاء بالدين يا أيها الذين آمنوا لا تتاخدوا الذين تأخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يعني هم هيبدأوا يبون يي هي... هذا الأمر هتساعدهم في الاستهزاء بالدين بل هم اللي هيعملوا البرامج دي عندن من جداتنا يتكلمون بالثناء ثم يستهزئون بدينهم ثم ربنا بيبين أخطر نقطهم ما يضربوها عندنا الصلاة وإذا نديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لو تفتكروا لما جينا نتكلم قلنا بعدما الإسلام قام أباح طعام أهل الكتاب وأباح الزواج من نساء أهل الكتاب بشروط معينة في آية فقد عمله. قلنا بيحذر وكلمنا ده المره اللي فاتت بحذر مش معنى مش معنى ان احنا هيبقى فيه علاقات ان احنا نضيع الايمان بتاعنا ثم جت بعدها ايه الوضوء والصلاة نعم زي الايه بالوضوء والصلاه وكان اكتر بتحافظ علينا هنا الصلاة يبقى هو اكتر حاجة هناك عايز ارجع بقى لاي بدايه 58 اكتر حاجه عايز اوضح فيها هنا الايه الصلاة قل يا أهل الكتاب هل تنقيمون منا إلا أن آمنا بيتستهزئوا بدلنا بيه انتو إيه اللي مديركم في دين بتاعنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل انتو بتحسدون عشان احنا آمنا بكل الكتب وانتو ما عملتوش بالقرآن وأن أكثركم فاسقون طب لو انتو أهل الكتاب هل ده يبقى حالكم والفاسقون ده وضعكم قل هل أنبئكم بشرب من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت كان في بعض الإشارات إن هم مفتعدوا عن الدين استوجبوا اللعنة واستوجبوا الغضب واستوجبوا المسخ بل بعض العلماء قال عبد الطاغوت يعني اللي بيعبد الطاغوت والطاغوت كل شيء بيتحكم ليه غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى كأنه شر من الذي مسخ القردة والخنازير لأن آخر حاجة يعني لعنه الله أعلى منه غضب عليه أعلى منه مسخ قدر خالد أعلى حاجة عبد الطاو ولا يك شر مكانا وأضل عن سائر سبيل طبعا أهل النفاق عشان يوزنوا يجوا وسط استئذن الإيمان وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خروا جبير القرآن لا يصرفهم أبدا والله أعلم بما كانوا من عالد اهل النفاق كما ذكر القرآن كلما التقوا باهل الإيمان لازم دايما يجدد يقول ايه انا مؤمن دايما الحرامي بيبقى باين عليه وزي ما يكون خايفي الكشف وكاد المريب وان يقول اخذولي فاول ما يشوف اهل الإيمان يقول انا مؤمن محدش كلمه لكن هو يشعر بريبة في فضله طيب قبلنا سبحانه وتعالى هنا بقى نقلة تانية آية 62 الدين بتاعهم فسد ليون اليهود والنصارى فسد فعشان ديننا ما يفسدش ربنا بيقولينا ايه وترى كثيرا منهم اليهود والنصارى هنا مش المنافقين ده. يعني فترى الذين في قلوبهم مرض ربنا بيقولينا المنافقين هنا بقى اليهود والنصارى اية 62 فترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وآكلهم السحط كل أنواع المعاصي. وخاصة أكل المال واليهود دايما حريصون على أكل المال الحرام بل إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا ليأكلون أموال الناس بالباطل بل إن من أسباب اللي كانت بتساعدهم على أكل أموال الناس والباطل الأحبار والرهبان المنصب الديني بتاعه فربنا بيقول لها ترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان يؤكليهم السحت لبنس ما كانوا يعملون طب إزاي موضوع ده انتشر عندهم؟ لأن للأسف العلماء بتعهم توقفوا عن الأمر معروف نامك لو لينهاهم الربانيون والأحبار مع أن ربنا قال في الآية في أول ما كلمنا إن عندنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هدوا والربانيون والأحبار فيما استحفظوا من كتاب الله طالب الله عز وجل الربانيون والأحبار بالحكم بين الناس أن لا عن واقع الناس بل لابد أن يحكموا في واقع الناس وأن ينهو الناس عن المنكر فربنا هنا بيقول لولا ينهاهم ينهوهم الربانيون والأحبار عن قوليهم الإثم وفليهم السحب لبئس ما كانوا يصمعون <تصفيق> لبئس ما كانوا يصمعون <تصفيق> بعض العلماء هنا قال الآية 62 نتيجة الآية 63 نعم استش... نعم الآية 62 هذا الاستشراق حصل يعني البداية طبيعي معصية بتحصل في في مجتمع لكن الاستشراء ربنا يقول كثيرا أصبح ليه كثير بسبب الآية 63 والآية 64 نتيجة أيضا لـ 63 64 ربنا يقول إيه فقالت اليهود يد الله مغلول الثاني لولا ينههم ربنا ربينا عن قولهم الإثم عن قول الإثم بعدها وقالت اليهود يد الله مغلول لما كانوا يقولوا الإثم يقولوا معاص بس والربانيون والاحبار لم ينكروا المجتمع بيزداد في الفجور لدرجة انه بيتكلم عن الله يقولون على الله الباطل تعالى الله عما يقول وقالت اليهود يا ضلوية مغلولة ده احد اوجه اعلاقة بين 62 و 63 و 64 في صورة النهاية بعض العلم بيقول بيقس ما كانوا يصنعون بيقول ان الموضوع تحول عندهم الى صنعة الربانيون والاحبار بنزول الموضوع بقى صنعة بيكل عيش من الوظيفة لكن ايه لا يمارسها كما يرضي الله سبحانه وتعالى فقالت اليهود يا الله مغلولة واختيار القول ده مع ان اليهود يعني اصحاب افك وافتراء اليهود القول ده تحديدا لان هم مشكلتهم دايما مادية وبيشيلوا الظن بربنا فلما بيحصل اي امتلاء يشيوه الظن في الله مش بانفسنا وده قاعدة دايما في القرآن إن اللي كل هنم نفسه هيصير الظن بالله في القول إلى الله سبحانه وتعالى وطائفةٌ قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ضن الجاهلي دايماً كل اللي هنم نفسه هيصير الظن بالله طائفةً قد اصرت وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ضن الجاهل دايماً اللي هنم نفسه هيصير الظن بالله وедьول هنموهن نفسهم يworkن ربنا بالمد فقط فلما يفهموا نفسه ويصير الظن بالله فيقول ربنا ايه يده مغلوله ان الله فقير تعالى الله عما يقولون قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وهنا تعليم ان احنا لما نسمع عقيده فاسده نرد لا نسكت طالما الامر في جناب الله سبحانه وتعالى لا نسكت كما علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في حتى في وقت للطبعات في غزوه احد فلما قال ابيكم محمد قال لا تجيبوا ابيكم ابو بكر قال لا تجيبوه حتى قال ابو سفيان لا للعزه ولا عز لكم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه طالما الامر تعلق بربنا يبقى لازم, لازم رد فلما قالوا يا فغلت ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما انذر اليك من ربك ما أنزى لكن ربك أي القرآن طغيانا وكفرا القرآن بيزيد الناس أصحاب الفطرة السليمة بيزيدهم إيمان وبعض الناس بيكون عليهم عمى ويزيدهم خسرانا وطغيانا وكفرا وألقين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما ألقدوا نارا للحرب أطفاء يبقى أهم وظيفة من وظائف اليهود إقاد الحروب بين الشعوب وبين الأمم وبين المسلمين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله إنهم دائما عايزين يعملوا فتن هي الوظيفة الأساسية لليهود أظن كان في كتاب مش أذكر لا أذكر المؤلف بتاعه مش أعرف اسمه ويليام كار تقريبا اسمه اليهود وراء كل جريمة اليهود وراء كل جريمة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فيسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وربنا بيقول لهم إن فرصة التوبة مفتوحة وأنهم بيقولوا إن يد الله مغلولة وبيقولوا إن ربنا فقير وإن ربنا ما بيديناش مع إن المشكلة كانت فيهم ربنا بيقول بعدها ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا توراة والإنجيل وما أنزل لهم ربهم ما أنزل لهم ربهم فيهن أهل العلم قال عن القرآن خذ بالكلمة انزل عليهم من ربهم أو أنزل عليهم من ربك كلمة دي كررت كتير صورة ما والمعنى الأساسي لها أي القران كان بعض آهال العلم وخصصة للمتأخرين المعاصين قالوا لا أي الأحكام الموجودة في التوراة والإنجيل تاني ربهم من فوقهم ومن تحت أرضهم كان المانع من نزول البركات عليهم أنهم ابتعدوا عن إقامة كتاب إقامة أحكام الكتاب ومن لم يحكم بما أنزل الله عن إقامة التوراة والإنجيل فلما ابتعدوا عن إقامة التوراة والإنجيل منع الله عز وجل عنهم الرزق فأساءوا الظن في الله فقالوا يد الله مغلول فربنا في الأولاد بعدها حللك الإشكالية, الإشكالية أولا أن يد الله ليست مغلوله بل يداه مفسوطة وهم لعنوا بما قال تعالى الله ما يقول. ثانيا التفسير اللي حصل إنهم ابتعدوا عن التوراة والإنجيل، ولو أن... والإنجيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، فما أنزل إليهم ربهم لا أكلوا من فوقهم من تحت أرضهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء عمله. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالك. والله يعصمك من الناس، والله لا يهدي القوم الك، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعض العلماء قالوا ايه الا علاقة ايه علاقة بين يا ايها الرسول بله وانزعيكم ربك والعاية اللي قبلها فبعض العماء قالوا العاية اللي فاتت فيها نظنة لليهود والنصارى وفضحهم وفضح اخلاقهم وقبلها كمان قبل بقى ترى منهم يسارعون في اليد من العذار قبلها لا تتخذ اليهود والنصارى أوليا وقضية الولاء والبراء وفضح المنافقين الذين يسارعون فيه ففيها فضح اليهود والنصارى وفيها فضح المنافقين فحتى لا يكن في صدر أحد حرج من بيان هذه الحقائق فربنا يبوي نبص سلام بعدها بلج ما أنزل إليك من ربك قيل معنى الآية أي عموما وخاصا مسأل الولاء والبراء وما يخص اليهود والنصارى لا تكتم هذه الأشياء لا يكن في صدرك حرج من هذه الأشياء لا تخشى شيئا من تبليغ هذه الآيات السابقة ذلك قال الله عز وجل وإن لم تفعل فما بلغت رسالة يعني وإن لم تفعل فما بلغت رسالة يعني الجملة أصلا كأن يعني عشان يفهم الآية معناها إيه وإن لم تفعل فما طب ما هو وإن لم تبلغ فما بلغت اي ما هو لو ما كانش بلغت هيبقى معناه انه ما بلغتش امال ايه معنى الايه يعني في معنى زائد يعني وان لم تفعل ايوه ان لم تبلغ فما بلغت فكانك ما بلغتش فهنا في هنا محذوف في محذوف عشان الايه تستقيم وتعطي معنى زائد فقالوا معنى الايه بلغ ما أنزل عليك من ربك كاملا وان لم تفعل ايوه ان لم تبلغه كاملا يعني وإن بلغته ناقصا ولو آية فما بلغت رسالته فكأنك لم تبلغ رسالته أساسا يعني لو بلغت القرآن وما قلت يليك ربك بلغت جزء كبير منه وخبّت جزء فكأنك لم تبلغ شيء طب ليه ما كان ممكن خلاص إذا أنت كده بلغت مثلا 70% لا. لو بلغت سبعين في المية وكتمت وكتمت ليس لمصلحة شرعية وكتمت جزء او نقلت جزء خطأ يعني بلغت سبعين في المية من الشريعة وثلاثين في المية قلتهم من عندك يبقى انت بلغتش ولا حاجة من الشريعة طب ازاي ما انا بلغت جزء ليه؟ لان اللي انت بلغته ده مش الدين الدين متكامل ادخلو في السلم اللي انت وصلته للناس مش ده مراد ربنا التحريف لو حشاه صلى الله عليه وسلم أو لا يعمل كده بقى من أسباعه هو كأنه لم يبلغ شيئا أصلا لأن الدين متكامل فكأنه ليست هذه هي الرسالة التي يريدها الله أن تصل إلى عباده ليست هذه الرسالة التي يريدها الله أن تصل إلى عباده فألا لم تفعل فما بلغت رسالته أي فما بلغت الرسالة التي يحبها الله عز وجل ويريدها ان تصل الى الناس لا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته جات بعد فضح المنافقين في مسألة الولاء والبراء وجاءت بعد فضح اخلاق اليهود والنصارى وسكوت الاحبار وسكوت الربانيين والاحبار عن الامر المعروف انها منكر وانه ده ادى الانتشار الفسك القضاء دي لما ابتثار ممكن نستغضب اليهود والنصارى يغضبوا فربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت إليهم ولا تخشى أحدا إلا الله وبلغ ما أنزل بيك من ربك والله عز وجل يعصمك من الناس الله عز وجل يعصمك من الناس حتى بعض العلماء قال لما يعني لنزلت هذه الآية بعض الاثار يعني بعضاتي وضعف بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه بعض الصحابة فلما نزلت هذه الآية أرسل الحراس ولم يجعل أحدا بعد ذلك يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ثقة وتوكرا على الله وجل بعد نزول هذه الآية والله يعصم كم من الناس في في في جزء مهم جدا حقيقة في تفسير الطبري في هذه الآيات عايزة انقلوه لكم بحيث تعرفوا برضو لازم تعاون نرجع لكلام المفسرين قلتو لكم امامكم اهو بيقول امام الطبري هذا امر من الله تعالى ذكره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أي أمر من الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين الكلام ده أنا جايبه من تحت آية يا يه الرسول بلغ ما أنزل إليكم ربي يعني اليوم الطبري عند عند تفسير الآية الآية كتب الكلام ده بيقول هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه نبيه منصوبه لأن ربنا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين الذين قص على ذكره قصصهم في هذه السور، وذكر فيها سفو وذكر فيها معايبه وخبث أديانهم واجترائهم على ربهم وتوثبهم على أنبيائهم وتبديلهم كتابه وتحريفهم إياه ورداءة مطاعمهم ومكائلهم ومآكلهم وسائر المشركين غيره بانزل علي فيهم من معيب يعني بيقوله كل اللي أنا لك في الصورة من المعايب وخبث الدين والاشتراع على ربنا والتواصب على الأنبياء وتبديل الكتاب بلغه الحاجات دي بلغها فبيقوله في الآخر وألا يشعر نفسه حذرا منهم أن يصيبوه في نفسه بمكروه ما قام فيه بأمر الله ولا جزع من كثرة عددهم وقلة عدد من معه يعني ما يلتفتش الكفة عددهم وقلت عدد اللي معاه وقال لا يتقي أحدا في ذات الله فإن الله تعالى ذكره كافيه كل أحد من خلقه ودافع عنه مكروه كل من يبغي مكروهه يعني اللي عايز يصيب النبي صلى الله عليه وسلم مكروه ربنا هيدفع عنه وأعلمه تعالى ذكره خذوا بالكبير من تفصيل حتة الأخرينية أنه قصر عن إبلاد شيء أي شيء مما أنزل إليه إليهم يعني يقول عليهم فهو في تركه تبليغ ذلك وإن قل فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذنب بمنزلتي لم لم يبلغ من تنزيله شيئا. دي يعني مش حاجة ولا إيه ولا طيب في المهم. بعيدا. إيه الإمام الطابل بيقول إن الآية دي جات هنا في الموقع ده تحديدا ريت بقى الناس تبقى برحيصها ترجع كده وترى المقطع ده ثاني وجات بقى الأثر على الدعباز اللي بيدل على اختيار الإمام الطابل في تفسير الآية دي اللي آية هنا تحديدا ليه لأن ممكن الإنسان في ذكر معايب الكفار يسكت ولا يبين فربنا جلنا الصلاة بين هؤلاء لابد ان يصدحوا ان هم هنا بيهجموا يستهزئوا بالدين ويتخذوا الدين هزوا ولاعبا وي... ولما ننادي الى الصلاة يستهزئوا، صحنا بنصدحهم سوف تريعوا هنا عشان بنصلي طب انتم بتعملوا كذا وقلتوا على ربنا كذا وعملتوا كذا ونصدح المنافقين حتى لو عددنا قليل لا نخشى منهم ولا نخف الليل لو ما تلاقي <تصفيق> طيب بعد كده اختب لأهل الكتاب وكأن الآية لما جت. بل لم انزل اليكم ربك ينزل السلام كانه هيستمر بقى في البلاد يعني مش بس هيقول اللي فات ده هيزود وهيقول قول يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيلا وما انزل اليكم ربك زي ما قلنا كتير مفسرين قال ما انزل اليكم ربكم قال القران والكلمه دي متكررة معانا كتير في الصوره ولا يزيدننا كثيراً منهم ما أنزل لكم ربكم أي القرآن تغيانا وكفرة فلا تسع القوم الكافي و بعض هذه العام من المتأخرين من المعاصرين قال معناها لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل لكم ربكم يعني لو ما قلناش معناها القرآن يعني لو أنتوا أقامتوا التوراة والإنجيل الحقيقيين اللي مش محرفة كنتم تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكنتوا هتتجهوا إلى التوحيد وترك هذه المعاصي لكن أن الأحبار والرهبان مش أن العامة العامة ممكن يسقطوا في هذه المعاصي إنما أن جل العلماء اللي عندكم يسقطوا في هذه المعاصي ما كثيرا من الأحبار والرهبان الناس ده يدون إن أنتوا مش على دين الحق ولو كنتوا تزنتوا بدين الحق كانت الأخلاق بتاعتكوا تغيرت وكنتوا تجاهتوا إلى الإسلام ثم بعد ذلك القاعدة العامة في المعاملة أن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنه لو ليس بين الله جل وبين أحد النسب آية ساعة ثم يبين الله جل أنهوا نقضوا الميثاق وتعذوا إلى قتل الأنبياء فريقا كذبوا وفريقا يقتلون المسألة فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كأنهم على حسب ما بيشوفوا خطورة النبي أو خطورة المصلح يعني في نبي من الأنبياء أو مصلح من المصلحين يكتفوا معه بالتجريب، لكن ممكن الأمر ينتشر ويفتح مثلا على نبي أو على مصلح والاستجابة من أكثر فهنا يرتقوا في مرحض من التجريب إلى القتل فاختيارات أهل الباطل بتختلف على حسب ما يظنونه من خطورة المصلحين عليه فريقا كذبوا وفريقا يكتبوا ثم يقول الله عز وجل لماذا لا يستجيبون وحسب أن تكون فتنة فعموا وصموا أخطر حالة أخطر شيء أن الإسان يظن أنه لا يفتن أو أن الجماعة المنتمي إليها لا يفتن وده أخطر إحساس ممكن يصاب به حتى بعض المسلمين أنه هو فوق الفتنة فوق الخطأ فلا يراجع نفسه أبدا ولا يقبل نصح من أحد ولا يسمع إلى أحد لذلك الذي يظن أنه لا يفتن يصبح أعمى وأصم فحيس بؤلاء تكون فتنه فعموا وصموا الذي يظن أنه لا يفتن أعمى عن رؤية الحقيقة وأصم عن سماع النصح الذي يظن أنه لا يفتن أعمى عن رؤية الحقيقة وأصم عن سماع النصح ثم تاب الله عليهم ربنا يبصرهم ويبعت لهم آية واضحة لكن برضو ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل ده الكلام عن اليهود بعد كده شرط عن النصارى وضلال النصارى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قلت اليهود انهم نزلوا الله منزلة البشر كلموا مع ربنا ده يتكلموا على البشر قالوا يا الله مغلول ده مشكلة اليهود استخدام بس بالله كذلك النصارى رفعوا البشر لمنزلة الله ثاني هنا الكلام كان عن اليهود والنصارى لا يتتخذوا اليهود والنصارى. النصارى بعد كده آية 64 كان عن اليهود بس قالت اليهود وبعد كده 72 كان عن النصارى بس وشكلة اليهود أنهم نزلوا الله الى منزلة البشر تعالى الله عما يقولون مشكلة النصارى رفعوا بشر لمنزلة الله فقالوا ان الله هو المسيح ابن مرسى فمشكلة اليهود ان هم استخفاف مشكلة النصارى في الغلو الغلو في البشر يعني اليهود استخفاف بالله لذلك مغضوب عليهم مغضوب عليهم شكوة النصارى عندهم غلو في البشر فاندارك هم ضلون ضلوا فجاءت الآيات عن مدى الغلو في البشر وانهم رفعوا المسيح عليه السلام عليه وعنبينا حفظ الاصلاة والسلام رفعوه لمرتبة الالوهية ودعاهم الى التوبة ثم بيان العقيدة الاسلامية بابسط صور الضقة والبساطة والوضوح ده لازم العقيدة توصل كده ما المسيح إلا رسول قد قالت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام الإنسان أجوث والله يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم سبحانه وتعالى الله الصمد فكم كان يأكل من الطعام عطول يبدو البشر انظر كيف نبين لهم الآيات ومنظر انظر أن يؤفكون ثم دعاه قل أتعبدون من دون الله ما لا لكم برا ولا نفع قل يا 77 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يبقى المشكلة بتاعتهم كانت في الغلو غير اليهود لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كافيا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما وكان يعتون وبرضو نفس المشكلة كانت عندهم كانوا لا يتناهون عمون كيف ينف لبئس ما كانوا يفعلون برضو نفس الاشكالية في مسألة المولاء والمعداء ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا ثم يقولها في الآية 82 بعد ما اتكلم عن ان المشركين احنا بيدخلوا في الاستهزاء جاءت كلمة الكفار في الاستهزاء فقيت في الاستهزاء واليهود ونصارى فبيقول ربنا سبحانه وتعالى التعامل معهم لفي ذنها شد الناس عداوة للذين امانوا اليهود والذين عشاروا ولا تجدن أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ للذين آمَنُوا الذين قالوا إِنَّا نَصَارَةَ ليه؟ مش كل النصارة هيبقوا أقرب مادة اللي دي أوصفهم هم اللي يبقوا أقرب مادة يعني احنا قولنا من شوية أحد توجيهات قول الله عز وجل بعضهم أولياء وبعض يعني بيتولوا بعض ضد أهل الإيمان مال؟ ايه اللي يخلي الـ النصارى او جزء منهم اقرب مودة فبيقول ربنا سبحانه وتعالى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ذلك بان منهم اي من هؤلاء اللي هم اقرب مودة قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ثم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما داءنا من الحق ونطمع وإخوانا ربنا مع القومة الصحيحين فأثابهم الله بما قاد طيب عايزين وقفة شريعة عهل أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى ذكر أوصاف اللي هيؤمنوا قال إيه 2003 أوصاف السسين رهبانا لا يستكبرون ذلك حتى كان الهو بيعمل في تفسيره عند هذه الآية بيقول إيه بيقول أن الم... ال.. وفي الآية دليل على أن وفي الآية دليل على أن الإقبال على العلم للي هي قسيسين القسيس يعني, يعني عالم والإعراب عن الشهوات دي اللي هي رهبانة الراهب اللي بيبعن عن الشهوات والبراءة من الكبر محمود هذه الثلاث حاجات دول لما يتصف بي... بهم بي... إنسان يصل على الحق العلم البعد عن الشهوات والبحث عن الحقيقة عدم الكبر فيتلقى النصح الثلاث مواصفات دول بيخلي الإنسان يصل إلى الحق لما دول حققوا المواصفات دي وإذا سمع بدأ يسمع لأنه هو مش متكبر اللي ما بدأ نعم طبعا يعني على خلاف لكن لو لكم قول القسيس عنده علم الراهب عبادة وبعد عن الشهوات عدم الاستكبار لما حقق الثلاثة دول بدأ يسمع لتجرد وإذا سمعوا ما أنجل الرسول أي القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما معرفة من الحقيق يبقى هما دول الأقرب نقول يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع مع الشاهدين أي الذين يشهدون أن هذا الدين حق اللي هو الإسلام وأن هم يشهدوا في الوقت ده ودول تحديدا لا ممكن يموت فيهم من قسيس أو من الرهبان ويشهد أن الإسلام حق لا يكتفي بإسلام اللي ده لده لا ممكن يقتل لذلك ربنا بيقول إيه فأثابهم الله بما قالوا آيه 85 دايما في القرآن أثابهم بما عملوا هنا قالوا لأن القول بتاعهم يؤدي إلى قتلهم ودي نقطة مهمة أن في أقوال تشهد لهذا الدين من أناس يقولوها ليقولوها لهم بصواب عظيم جدا القول منهم هيبقى مختلف عن أي حد قول منهم فعلا القول منهم هيفرق وهيفرق مع ألوف من البشر وراهم ذلك بعض أهل العلم قال انسانها هؤلاء سواء من ائمه الاسلام لما يتعرضوا لفتنه وهو الوحيد اللي ثابت ودول لا يتجوز لهم الرخصه بعض العلماء قال كده ما ينفعش انه يكره على السكوت لان بسكوتي يضل كثير من الناس ولذلك ثبت احمد بن حنبل في الفتنه في تدخله القرآن يعني لو كان هو تكلم اغلب اللي حواليه اخذوا بالرخصة ما عادش غيره فحيانن الرغصة تسقط عن بعض الناس بسبب هذه الاسباب بأذهبهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لانهار فالذين فيها وذلك جزاء المحسنين وبعد كده بقى اخطاب يا ايها الذين امانوا 87 مهم اوي ليلوقتي هنا 87 يا ايها الذين امانوا لا تحرموا طيبات ما حرف الله ايه علاقة ده الوقتي يعني مشكلة مثلا المستشرق اللي عايز اطعن في القرآن أو اللي مش فاهم ومتعجل يقول ايه ده ايه اللقبطة دي ايه اللي جاب الان دي الوقت الكلام عن اليهود والنصارى ايه اللي جاب 87 يا ايوالا دينا ايوالا دينا ايوالا دينا ايوالا دينا حرموا طيبات محاول الله كأن ربنا بيقول لنا بداية الضلال النصارى بسبب الغلو والموضوع ده بدأ يتسرب عند بعض اهل الايمان بدأ يحرموا الطيبات والغلوة هيبدأ هون فلازم نقطع الموضوع من الأول. لازم نمنع الغلو. حتى لا نصل إلى ضلال المصارى يعني الآية دي نزلت أنه كان بعض الصحابة بيحرم الطيبات على نفسه عشان ما هيتبدأ كده يحرم الطيبات يبدأ الرهبنة يبدأ المعزال يبدأ يغلو في البشر يبدأ يعبد من دون الله هو بيبدأ كده ثلاثة عن الموضوع من الأول وما نتخذش الدين مانع من العودة لأنه ممكن واحد يقسم على حاجة أنه يسدها ربنا فربنا بيقول لا يؤخدكم الله بالله وفي ايمانكم ولكن يؤخدكم بما عقدتم الايمان فكفرته لو اقنت حتى على حاجة ممكن تكفر في يمينك وترجع يعني حتى لان الطريق ده خطر من حلف على يمين ثم رأى الله اتقى منها فليكفر عن يمينه هي التقوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني انا كان نفسي نكمل لكن انا الاشكالية من الساعة عشر نص واللغتي عندي في الغرفة التانية عامة خلاص اللي فاضل في السورة تحذيرات من بعض اخلاق اليهود والنصارى في مسألة الخمر والميسر وان احنا نعمل ربنا بالغيب يا يولدنا امنوا لابلوا لكم الله بشيء من الصيد يتنالوا هيديكم ورمحكم تقريبا نفس البلاء اللي جي لاصحاب السبت ان الحتام كان بتيجي لغاية عندهم فهنا الصيد كان بيجي لغاية عندهم هم محرمين لكن أصحاب السبت أخذوا الحيتان والصحابة ردون الله عليهم امتنعوا عن الصيد بالرغم أن الصيد كان بيجي لغاية عندهم وهم محرمين ولا يحل لهم الصيد وهم حرم فنفس الاختبار أن المعصية أقرب منك وتبقى سهلة والله يطلع عليك فالذي يخشى الله عزال بالغيب هو الذي يثبت في هذه الفتنة قعدة عامة لازم نطلع بيها أيامية لا يستوي الخبيث هو ولو اعجبك كثرة الخبيث لا يستوي خبيث وطيب ولو اعجبك كثرة قبيح لان اليهود والنصارى بيتعاملوا بالكثرة مش بيتعاملوا بالشرع يختاروا الكتير فربنا بيقول لنا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة القبيح وكل دي بقى اللي فاضل يعني ايه نصائح سريعه سريعه واوامر سريعه حتى ان بهم كانوا يتشددون على انبيائهم فقالوا رجل لا تسألوا عن اشياء ان لكم تسوقكم وبعد كده الختام في الحكم النهائي الطويل ودي صراحة من اصعب الايات في سورة المائدة وفي القرآن عامة فحتى يعني لو هيتم فيه متحامش هنجيبها لان هي صعبة شوية شهادة وبينيكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية والايات دي مليئة للأحكام ومن اروع الايات لكن هي صعبة شوية طبعا الختام الرهيب بيوم القيامه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم ودي ممكن ترجعوا فيها لقراءه تفسير السعدي او صولان يعني قالوا فيها كلام طيب او غيرها من التفسير نكتفي بهذا القدر يعني ما اعتقدش ان احنا ممكن نحتاج يوم كمان لان احنا لو فاضلنا بفضلنا حاجات بسيطة وهنسق عامه مع الاداره لو في يوم كمان يعني حصل ظن ان يجعلكم من اهل القرآن ان يستعملنا جميعا دي نصله يديني لو في حد لو في حد حد عنده ممكن يعني لو هيبقى فيه عشان بس وعندي لقاء في لو حد عنده اسئلة ممكن يجمع الاسئلة لو الاسئلة هتحتاج لقاء ثاني ممكن نعمل لقاء ثاني لو هتبقى بسيطة ممكن او يعني اي صورة تجمعوا الاسئلة لو تبقى بسيطة هكتب أنا ونبعتلكم لكم مره ثانيه ان شاء الله نبتدي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان استغفرك واتوب اليك ازج الله خيره